فراَضَ عليهم ضرباً بِاليمينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلُّ لَهُ بُلْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ